أهمناك الآن أنا أنت أنت قتلوا هذا الكلام ولا قتلوا. أنا لا أستطيع أن أبلغ أنا يمكن أقول هذا الكلام؟ آه، يمكن. يمكن أقول هذا الكلام. ممكن يمكن ممكن. لا يقول يمكن أقول هذا الكلام. يمكن يمكن, يمكن. لا. يمكن. لا. يمكن لا لا